قُلْ Follí te لأم لأن جنن ما من الجن والناس اجمعين تذوقوا مما نسيتم لقاء يومكم ماذا اننا نسيناكم وتذوقوا عذابا خلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن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 وأما الذين فسقوا فموهاهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُنْسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِذْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا مُودَى الْبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ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 ذَرعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا ينفع الذين كفروا يظنون وانتظر انهم